وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ لَائِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ وإكرامهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأت بهم ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم والاولى الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا وإذا اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعْدَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا لِيمًا يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترونها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنَ الأسْفَلِ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا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 إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من قطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها لا أتوها وما تنبثوا بها إلا يسيرًا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسقونا قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تتمتعون الا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه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 فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون اليك تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوكم بانسنة حداد نشهة على الخير اولئك لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسير يحسبون الاحزاب لم ي هَاوُوا وَإِنَّ لَأَحْزَابٍ يَوْدُّ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَن بَأْئِيكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا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 وَأَوْرَثَكُم أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَؤُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ فَتَعَالَيْنَا أُمْتِعْكُنْ وَأَسْرِحْكُنْ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنْتُمْ تُرِيدُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يا نساء الذين من ياتي منكن بفاحشة مبينه يوضع عقلها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسرا ومن يقنط منكم لله ورسوله ويعمل صالحا نوته اجرها مرتين نوته اجرها مرتين واعددنا لها رزقا كريما يا نساء النبي الا استن انك احد من النساء اتقيت فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرجا الجاهلية الاولى وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ان الله كان لطيفا خبيرا ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات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 امسك عنك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبين وتخشى الناس والله احق ان تخشاه فلما قر زيد منها وقر زوجناكها لكينا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 اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا هو الذي يخلئ عليكم وبلاءكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما يا ايها النبي اننا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا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 وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ثم طلقتموهم من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهم من عده تعتدونها فمبتعوهم وسرحوهم سراحا جميلا يا ايها النبي كازواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما آتاه الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وَمَرْأَةٌ مُؤْمِنَةٌ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِقَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ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 ذالِكَ ادْنَا أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُمْ وَلَا يَحْزَنُنَّ وَيَرْضَوْنَ بِمَا آتَيْتَهُمْ كُلُّهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواجه ولو اعجبك حسنهن الا الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا ايها الذين امنوا فَادْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا إِن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَّا إِن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاغِرِينَ إِنَّ وَلَكِن إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا لَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ان ذلك كان يؤذي النبي فَيَسْتَحْيِي منكم والله لا يستحي من الحق واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اقهر لقلوبكم وقلوبهن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 إِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ فِي آبَائِنَا وَلَا أَبْنَائِنَا وَلَا إِخْوَانِنَا وَلَا عَشِيرَتِنَا أَن نَّحْسَبَ اللَّهَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ النَّاسِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن يَفْتَرِي عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ولا اخوانهم ولا ابناء اخوانن ولا ولا ابناء خواتهن ولا نسائهم ولا ما ملكت ايمانهم واتقوا الله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 ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا ولا اخره واعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا يا ايها النبي قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يَدْنُونَ عَلَيْهِنَّ مِن جَنَابِهِۦ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وكان الله غفورا رحيما لا ان لمن تنتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين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 تِنْظُرُفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمْ لَعْنًا كَثِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيها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 إِنْ أَعْرَضْنَا لَمَا نَتَّعَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا